مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ايها الاخوه في الايمان حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا اللهم اجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله الله الله عليه وسلم من طريقا طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اخواني في ಅಲೀ ಸಹ ವಸಿಬರಿ ಕಚ್ೀ ಕಚ್ಾರದೀಫ ಯಾನಿಚೋ na kwa kumaliza Subhana, hadithi hiyo leo bi mashiat al maula subhanaa tuoingia katika hadithi inayofuata hadithi afwan hadithi ya saba tulikamilisha hadithi, hadithi ya sita ambayo ilikuwa ni hadithi ya abo ishaq saad ibn malik au saad ibn abi waqas kumaliza hadithi hiyo leo tunaingia katika hadithi ya saba inshallah taala katika kitabu hicho wale waliona kitabu cha riadha salihin hapa wanaweza kufungua hadithi hiyo wakayona hadithi ya saba inasemaje na wale ambao wamekiwacha kitabu hicho nyumbani wana tunawaomba tuna na tunawahimiza saa zote wana, wakirudie kitabu hicho na wazisome hizi hadith hasa zile ambazo tumezi sharehesha na tumezi eleza hili wazijue na wazihifathi na wafundisha watu wawo nyumbani na wafaidike nazo katika maisha yao uh, insha Allahu Ta'ala حديث يا سبا اناسما امام النووي رحمه الله تعالى عليه عن ابي هريره عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم راواه مسلم. هي دي حديث يا سباع اللي هو احتاج امام النووي رحمه الله تعالى. تنسمع الحديثي هي كمانينين يا 2 تيسكليه وتفهم. انا اسمع امام النووي حديث يا سباع في رياض الصالحين عن ابي هريره عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم رواه مسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم مابحث ya kwanza kama kawaida yetu tuna ingia katika mas'ala ya takhiriju الحadith na katika takhiriju الحadith kawaida kuna angalia upokezi wa hadithihi ambayo ana itaja imamun nawawi ana sema imamun nawawi katika kumalizi ya hadithihi ana sema rawahu muslim hadithi hadithi imam imam muslim muslim muslim muslim rahimahullahu ta'ala hii katika katika kitabu kitabu sahihu sahih wapi albirri wasilati ಇಸ್ತ ಇ ಮುಸ್ ಪುಕೇ ಹಾಕೇಮ ಹದಿಫಿ ಉತ್ತಮಾಮಸ್ ಅಂಬಾಚೋ sahih muslim Chini ya kitabu hicho Akaweka ahadithi za mtume alayhi salatu wa salam Kama mnafujua Sahih al-Bukhari na sahih muslim uh, Vitabu hivi vya hadithi Na vingine vyo vingi vimetungwa Kwa mfumo wa kutub Yani kuna kuja kitabu Alafu chini yake abuab Milango Chini ya milango kuna ahadithi Hivi ndo vya vitabu basuna Vili vyo tungwa baadhi yao Na vitabu vengine vimetungwa kwa mfumo wa masaniti Kama vili musna dhili imami Ahmad ameitunga kitabu hicho kwa mfumo wa majina ya masahaba kila sahabi Abu Hurairah Umar bin Khattab na wengineo kila mmoja chini yake akaweka zile hadithi ambazo amezipokea kwa hivyo huyu ana utunzi wake na mwingine ana utunzi wake utunzi wa Imam Muslim ni sawa sawa na utunzi wa Imam Al-Bukhari ndani ya sahih Muslim anaweka vitabu chini ya vitabu anaweka abwaab chini ya abwaab anaweka zile hadithi ambazo yeye mwenyewe kazipokea Mpaka kwa mtume Kwa sanadi zake Sasa hadithi hii tutaipata katika katika Cha sahih muslim, ambacho itwa, sahih muslim muslim muslim Ambacho Ndani ndani ya Kuna kuna kitabu itwa, kitabu albirri, wal -adab". kitabu Ukiingia Na ambao yake Au ya ke, akaweka imam muslim hadithi hii ni mlango ambao ameweka anwani yake babu tahrimi dhulmi almuslim mlango wa kuharamisha kumdhulumu muislam mlango wa kuharamisha kumdhulumu muislam chini ya huu mlango ndio imam muslim akaweka hadithi nafikiri mpaka hapa iko wazi hadithi hii ipo hapo katika sahih muslim kwa hivyo ukiambiwa hii hadithi ameipokea imam muslim ukitaka konda kuitafuta utaitafuta kwa njia hiyo ambayo tumekueleza mara nyingine ya pili حديث hii inapatkana katika kitabu albirri wa silati waladab chini ya mlangu ambao imam muslim ameweka, amewita babu taharimi, dhulm al muslim, mlangu wa kuharamisha kum dhulumu muslimu paka hapa ikuhasi halafu, tunasongea mbele katika masala ya sanat sanat sasa imibakia ni sanat ya imam muslim ala ipokea kwayo hadith hii paka kwa mtume alaih salatu wa salam chini ya hum mlangu ambao nimeutaja hivi punde اينسهم امام مسلم رحمه الله تعالى عليه حدثنا ابو طاهر احمد ابن عمرو ابن سرح حدثنا ابن وهب عن اسامه ابن زيد انه سمع ابا سعيد مولى عبد الله ابن عامر ابن قريش قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي اسناد هي حديث مره nyingine ya pili msikilize kwa makini ili wale watu wapokee hadithi hii wanaitwa rijalul isnad tuwajue hawa ambao amewataja Imam Muslim rahmatullahi taala alayhi al-Imam sanadi yake paka kwa mtume alayhi salatu wasalam aliyesema maneno haya anasema kwa maana nyingine ya pili Imam Muslim anasema hadathana Abu Tahir ابو طاهر ام امطاع جنا لك احمد ابن عمرو ابن سرح احمد ابن عمرو ابن سرح سرح سين را ح حدثنا هو ابو طاهر انا اسمع حدثنا ابن وهب نا هو ابن وهب انا اسمع عن اسامه بن زيد ابن وهب امه يوكيه حديثي كتوكوا هو صحابه انيتوا اسامه ابن زيد انا جليكاني وصالح بن زيد انا سمع انه سمع ابا سعيد ابا سعيد ني مولى عبد الله ابن عامر ابن قريش ابو سعيد ني مولى عبد الله ابن عامر ابن قريش انه هو ابو سعيد الذي ني مولى عبد الله ابن سعيد ابن قريش انا سمع عبد الله ابن عامر ابن قريش انا سمع امسكيا Abu Hurairah radhiyallahu anhu akisema maneno hayo kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amesema inna Allaha la yandhuru ila ajsamikum wala ila amwalikum mpaka mwisho wa hadithi. Hiyo ni mabhathati ya kwanza nadhani iko wazi insha Allah mabhathati katika masuala ya isnad kwa hivyo sanad ya Imam Muslim ndio hiyo ambayo tume tumesikia. Waweza kurudia akhi Ibrahim hiyo isnad aida isnad mara nyingine ما قال الامام مسلم حدثنا ابو الطاهر ها ما ما حفظت الاسناد احمد الاسناد ما حفظت الاسناد هاي حدثنا ابو الطاهر احمد ابن عمرو ابن سرح حدثنا ابن وهب عن اسامه بن زيد عن ابي سعيد او انه سمع سمع ابا سعيد مولى عبد الله بن عامر ابن قريش قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا اكمل اذا هي اسناد الحديث تنعقد في مساله يا ثانيه اما وهي شرح الحديث Tume عليه الصلاه والسلام anasema katika hadithi hii inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum haya maneno aliyoyasema Mtume عليه الصلاه والسلام ni maneno ambayo kabla afujaa inge katika sharh yake ya tahlil al-lafzi na kuja katika mas'ala ya thiq al-hadith au ma yustafadu min al-hadith Tuna kuna umuhimu mkubwa kusmama katika uh, Hii luga aloitumia mtume alaihi salatu wa salam Hii munajua kwa mtume ni afsahul harap Na munajua kwa mtume wetu alaihi salatu wa salam Uitia jawami madha? Jawami ulkali kwa, kwa hivu alikuwa na zumumza, luga ya kiarabu Iliyokuwa ya hali ya juu katika balaga Na ubingwa wa luga ya kiarabu Ulikuwa kwanza unapatikana kwa mtume wetu alaihi salatu wa salam kwa sababu ni min quraish na min afsahi alquraish mpaka kulikuwa na maneno mengi ambayo alikuwa akiatumia Mtume عليه الصلاه والسلام wengi katika maswahaba walikuwa hawayajui walikuwa wakimuliza Mtume ya Rasulullah mal harj ya Rasulullah ma huwa kadha maneno mengi ya kiarabu ambayo wengi katika waarabu walikuwa hawayajui wakati wa Mtume عليه الصلاه والسلام kwa hivyo kuna umuhimu kusimama katika haya maneno aliyosema Mtume عليه الصلاه والسلام Ili kwanza kuangalia alwujuhu albalaghia Zile njia au ule uslub wa kibalaga Ala utumia mtume wetu alayhi salatu wa salam katika manenuhai Tujue ubingwa wa luga ya kiarabu Na, na uzito wa luga hii ala utumia mtume wetu alayhi salatu wa salam Hu uslub katika luga ya balaga, luga ya kiarabu Unaitua uslubu al-qasar Katika balaga ya kiarabu Unaitua uslubu mada? Uslubu al-qasar uslubul qasr katika balagha ninyi mnajua kwamba balagha wale waliosoma elimu ya balagha wanajua kwamba balagha una milango mitatu ndani yake au kuna elimu tatu ndani ya balagha kuna elimu inaitwa elimu al bayan halafu kuna elimu inaitwa elimu al maani kisha kuna elimu inaitwa elimu al badii zote ziko ndani ya balagha na hii uslubul qasr ni njia au uslub unaopatikaniwa chini ya elimu al maani ukisoma katika elimu al maani وتاون اكو اسلوب ولغه يا بلاغه او لغه يا كربو ambao unaitwa uslubul qasr katika ilmul maani. Aima maani ninazungumzia masala ya hadaf qasr wasl na mambo mengine kama hazi. Kwa hivyo hii uslubul qasr unapatikania wakati katika ilmul maani. Ilmul bayan ninazungumzia masala ya tashbih na kinayat na ghairi dhalik. علم البديع اذا زوجمزي مساله يا المحسنات البديعيه لفظيه وما معنويه كما مثل الجناس الطباق والمقابله وما ينجس سسه حطا متوم عليه الصلاه والسلام انتumia اسلوب القصر في اللغه يا بلاغه اللغه العربيه ambao ni ni ni لغه يا فصحه اليو يا حالي يا juu kabisa katika اسلوب القصر ndani yake hu uslub kuna namna mbalimbali ambazo unaweza kutumia اسلوب القصر مواجوا اساليب القصر نستخدم انما لو قلتها في اللغه العربيه انما ومتumia اسلوب القصر كما مثل اللي وجد في حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال ماذا بالنيات هي انيتوا اسلوب القصر بانما خلافه كنا اسلوب القصر ambao ينيتوا استثناء بعد النفي استثناء بعد النفي استثناء ambayo inakuja baada ya kukataa mfano wake katika Qur'ani aliposema Allahu subhanahu wa ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul ma nafia halafu inakuja istithna baada ya nafi inakuja istithna illa rasul maana maneno haya ni kuleta taukid ya kwamba risala mahsura fi man fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au maqsurah fi nabina Muhammad alayhi salatu wa salam wewe vile unaposema la ilaha illa allah la ilaha illa allah kalimatu tawhid haya matamko haya maneno ya la ilaha illa allah ndani yake kuna balagha ya ilmu almaani ambayo inaitwa uslubul qasri uslubul qasri uliyotumika hapa ni istithnaa ba'da an-nafi una una ileje istithnaa ba'da yakukanusha au ba'da yakana la ilaha illa allah a la maabuda bihaqqin illa Allah hakuna anayastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hii inaitwa istithna' ba'da an-nafi halafu kuna uslubu mwingine wa kasr katika balagha unaoitwa istidrak ba'da an-nafi istidrak ba'da an-nafi ambao ndio huu sasa uslubu aliootumia mtume aleyhi salatu wasalam istidrak mnajua katika lugha ya kirabu istidrak inafanywa na tamkula lakin lakini sasa tuna tuna tuna maneno ambayo nyuma kwanza tuna tunayakata hadafu hayo maneno tunayafanyia istidrak katika sentence inayofuata huu sloob wa kibalagha unaitwa qasr na ukielezewa ni, ni aina gani ya qasr utajibu ni aina ya istidrakun ba'da ba'da anfi fi istidrakun ba'da anfi tazama maneno aliyotumia mtu inna allah la yandhuru halafu anasema walakin yandhuru la yandhuru walakin ينظروا والسبح هو نيتوا اسلوب القصر استدراك بعد بعد النفي ومتومكا مره nyingi ndani ya Qur'an ikiwa unasoma unaisoma Qur'ani huko unejua ilmu ya balagha basi ile Qur'ani utaiona tamu zaidi kuliko mwingine ambaye haijui balagha angalia kauli yake Mola Subhana wa Taala katika surah Ali Imran wama ka kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana حنيف المسلمين هي ني استدراك بعد النفي ما كان فالحق انا اسمع ولكن كان كما هפה ketika اي حديث لا ينظر ولكن ينظره فايضا هפה ني استدراك بعد النفي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان مثل بيلي امكوج استدراك بعد النفي اسلوب القصر في علم المعاني ketika سوره الحج وكيسما سوره الحج انا اسمع المولى سبحانه وتعالى انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب لا تعمى ولكن تعمى انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور كذلك يقول المولى عز وجل ككصوره المائده ما جعل عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم تمام ما يريد نحن بنسمها ولكن يريد ما يريد ولكن يريد هذا يسمى اسلوب ماذا اسلوب القصر هذه هي اساليب ndza balagha ambazo ndio lilo jambo ambalo limefanya Quran ikawajuu kabisa ولورب كل زماني وقت الجاهليهن وقت اللي بكوجهو الاسلام قين دي ولليو بيوا له تحدي نا اله تشالنج فاتو بصوره مثله فاتو بصوره من مثله فاتو بعشر صور فاتو القل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران واللي بيوا تشالنج يا كولت سوره واحده يا كولت سوره 10 يا كولت قران نزما كما امثال القران هي ولشند jeni kwa kuwa waarabu wale walikuwa hawajui lugha ya karabu la walikuwa wanajua lugha ya karabu hasa kilichowashinda ni ile balagha iliyotumika katika lugha ya karabu ule ujuzi na ile i'jaz i'jaz al-balaghi wal i'jaz al-ma'nawi wal i'jaz al-ilmi wal i'jaz lilhaqa'iq al-ilmiya allati kanat mawjuda fi al-quran hiya ndilo jambo ambalo liliwashinda wale walujaribu kuiiga ile Qur'ani walileta maneno ambayo yalikuwa ni maneno ya upuzi pamoja na kwamba yalikuwa ni maneno ya kiarabu musaili almal kadhaba akasema al-fil um al-filu wama daraka al-filu lahu jismun kabirun wadailun, wa dhailun qasirun alio na kijinga wanazozo ndio wanaofuzu ibtidai safu awwal na safu thani na tunga ukimwambia andike insha ataandika maneno kama a1. ndio maneno ambayo natasema hii ni ni wahi ambao mimi umeletewa kama ile wahi ya mtume aliye salatu wasala alipokea kwa mtume ana suratul fil ame ameteremshiwa balagha amezungumza maneno ya karabu naam takallama bil arabia lakini madha kana yanqasu balagha quwwatu al balagha wal i'jaz al qurani ambao allah subhanahu wa ta'ala ameiweka ndani ya qur'an ndio hiyo ile yashinda wanadamu سيما الانام ولا سيما الجن ولاweza kidata jambo hilo hata lau wangekutana lau binadamu na majini wangeweza kukutana pamoja la injtama'at al-ins wal jin ala ayatu bimithli hadha al-quran la yaatuna bimithlihi wa lau kana ba'dhuhum li ba'dhin fahira wa hivyo ayu al-ikhwa al-kiram hi indiyo balagha ya mtume alayhi salatu wa salam kama ilivyokuja katika balagha ya qurani vile vile hadith sunna Na maneno ya mtume wetu alayhi afvalu salati wa taslim ni maneno makubwa na ni maneno mazito Leo kuna baadhi ya wanazuhoni ambao namna walivyo bobea katika luga ya katika hadithi za mtume alayhi salatu wa salam Wakati mungini ya kiangalia tu hadithi na mna iya anajua haya maneno wa si maneno ya mtume Kwa sababu maneno ya mtume ya na uslub ya balaga Maneno ya mtume ndani ya na maani hali ya juu Kuna uslub na ufundi wa kiluga ya hali ya juu kabisa Ambo ya mtume alayhi salatu wa salam anaitumia Maneno mengine watu anayatunga Walafu anayanasibisha kwa mtume kwa urongo Weo utahajua tukwa Ukiaangalia le maneno Haya fanani na maneno ya mtume alayi salatu wa salam Mtume hatazungumzi maneno ya hashu Au maneno ya upuzi Au maneno ya kubaranganyisha hapa na pale Na jawami ulkalim Sentensi moja, mbili, au tatu Lakini ndani yake unatowa maana Ambaye unaweza kwezungumza Kwa masiku na kwa kurasa nyingi sana Anasema mtume yetu alayi salatu wa salam Sasa turudi katika maana ya hadithi inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum hakika kwa kiswahili hakika ya allah subhanahu wa taala ni kwamba hati zami hati zami ajsamikum viwili viwili vyenu wala ila amwalikum wala hati zami mali yenu kabla hatujaingia ndani katika maana ya maneno haya tamko au lafzi aloitomia Imam Nawawi katika hadithi hii anasema inna allaha la yandhur ila ajsamikum bilmim ukirudi katika sahih Muslim hadith haisemii hivi alivyo inukuao Imam Nawawi utaona kuna tofauti katika sahih Muslim haikutumika tamko ajsamikum hadithi hii imepokea Imam Muslim katika sehemu mbili katika hizo hicho kitabu amerejelea mara mbili na katika hizo hiyo hadithi mbili zote imam muslim hakutumia neno ajsaa miko kwa mim alitumia tamko au lafzi ajsaa dikum padal ingawa maana iko karibu sana lakini lafzi hasa iliyotumika katika sahih muslim ni lafzi ya ajsaa dikum na hiyo ni faida muhimu uinukulo kwa sababu kitabu cha riadha salihin ni kitabu ambacho kimekusanya ndani yake ki hadithi za mtume alayhi salatu wasalam yeye mamo naawi amezitoa hadithi hizo katika vitabu vya sunna kama vile bukhari sahihi bukhari sahih muslim sunan nabidaud na aljami' litirmidhi na nyinginezo kwa hivyo ukirudi katika sahih muslim utakuta lafzi ina tofautiana kwa hivyo ipi ndio lafzi ya sawa lafzi ya sawa ni ile lafzi iliyotumika katika kitabu cha asili na kitabu cha asili ni kitabu cha sahih muslim kwa hivyo hadithi hii asili yake inni allaha la yanzuru ila ajsamikum qad siwali ibn ukulu imam anawi alipasema inna allaha la yanzuru ila, al ila ajsamikum ingawa maana ni moja haiende mbali maana iko pale pale lakini kurudi katika maana hasa iliyotumika katika hadith ndio aula zaidi inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum au ila ajsadikum wala ila amwalikum معناه يعني ايوا الاخوه ان ان المعتبره عند الله عز وجل لا علاقه له بالظواهر ولا بالاموال ونسمع ونذووني وحديث ونذووني ونفعل شرحه الحديث ونسمع مزنجاتيو جambo ان له يزنجاتيا من عز من الله سبحانه وتعالى هل لنا هوسiano بالظواهر هل لنا هوسiano باشكال ولا حال له محسونه مالي فلهو الله سبحانه وتعالى حزنجتي معتبر عبره اعتبار وانا اسمع ونظن مولا عز وجل حزنجتي شكليات ولا حزنجتي ظواهر الامور او حزنجتي اموال هاغالي مambo ya dhahir يعني هيو مambo ya dhahir ليست محل نظر امام الله عز وجل وليست هي المعتبر سو او سipo pahala ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapoweka aitiba ndani yake hii ndio kaida ya kwanza mambo haya yamejengwa juu ya kaida mbili na kaida ya kwanza inasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yurattibu thawab wala yurattibu al-ujur wala ya'tabir bi الظواهر متزامه ومولا عز وجل هاانغالي شكليات مambo ya zahiri. na ndio maana kwa ajili ya kaida hii anaifafanua zaidi na kuibainisha na kuipa nguvu Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran wakati aliposema katika surah al-munafiqun akawasifu al-nafiq. wa nafiq aliwasifu Mola subhanahu wa ta'ala katika Quran kwa sifa polezo kwa nazo ambazo zilikuwa ni sifa nzuri za dhahiri akasema wa idha raaitahum aya ya n sura tu munafiqun wa idha raaitahum madha tuujibuka ajsamuh wa in yaqulu tasma liqawli angalia hizi sifa mbili hizi ni sifa mbili za dhahir ukiangalia ukiotizama tuujibuka ajsamuh mili yao inakufurahisha mili yao inakupendezea wa ili in yakuulu na wanapozungumza wanapotamka tasma' li qawlihi utasikiza maneno yao namna maneno yao yalivyo matamu na namna maneno yao yalivyo mazuri namna wanavyozungumza yale maneno kwa hivyo hizi sifa mbili za dhahiri ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu nazo wamnafiqun katika hiyo hiyo aya akazitolea hukumu na hukumu yao akaitoa inakuja katika aya inasema humul adu fahadharhum qatalahum allahu an na yufakoon pamoja na sifa hizi nzuri wali zokuwa nazo tuhibu ka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim miliaw shakli zao ni shakli nzuri na madhahiri yao ni madhari nzuri maneno yao ni maneno matamu na wanazungumza kwa vizuri lakini hukumu yao mualla azza wajal anaitoa katika qur'an yaqul humul adu واو ديو ماذوي و اسلام نمدويو متومي عليه الصلاه والسلام نمدويو الله عز وجل فاحذرهم تهذارنا قاتلهم الله ان يفكون و هيو ايها الاخوه هي قاعده مهمه ان المسمى المهم و اسلامه ambao ana ujenga mtume عليه الصلاه والسلام katika fahamu ya waislam ya kwamba muslim asigurike na mazhar wala usigurike na shakli ya mtu. Ukamtizama mtu, madhari yake, na ile shakli yake, ukaghurika na yu. Sio hivyo. Kwa sababu sio hiyo, mizani bele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo haya maneno ambayo hapa, mtumoyotu alayhi salatu wa salam, anayasistiza. Ndiyo haya maneno ambayo, ya mekudja katika Qur'ani, كما الله سبحانه وتعالى انا يقوضه معنى yake katika suratul munafiqun واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقوله حكم يا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله اذا لا تهترط بالشكليات ولا تهترط بالظواهر ولا تهترط بالمظهر kwa hivyo hapa sasa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatupa kaida tupime baina ya mambo mawili baina ya shakli wal madhmun na baina al madhar wal jauhar na baina al ghilafi wal muhtawa kuna mambo mawili kuna kitu ambacho kinaitwa shakli shakli ni kile kitu cha nje na kuna kitu kinaitwa madhmun kile kilicho ko ndani kuna kitu kinaitwa madhar kinacho dhihiri na kuna kitu kinaitwa jauhar kile kilicho ndani kuna kitu kinaitwa ghilaf cover ya nje na kuna kitu kinaitwa mhtawa kile kilichomo ndani ya kafa hii ndio kaida ya kwanza ambayo mtume alayhi salatu wasalam anaitoa kupitia kwa hadithi hii bi anna almu'tamar amam Allahu azza wa jalla wa alladhi yatarattabu alayhi almathuba walajr la la علاقة له بالظاهر kinachozingatiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kile kilichofungamanishwa pamoja na thawabu mbele ya Mola Azza wa Jalla hakina uhusiano na dhahiri wahid ya shakli ya mtu wala dhahiri ya ile mambo ambayo leo twaona ya mali kwa hivyo leo unapomtazama mtu kaona shakli yake iko hivi iko hivi iko hivi wewe usiegorike nayo Shakli hiyo. Usibe na haraka ya kufika katika natija. Conclusion. Kwa sababu umeona shakli yake yuko katha na katha na katha. Kwa hivu mtu huyu yuko hifi. Au kwa sababu namu na mtu anamali. Ukatua hukumu kwamba huyu mtu yuko hifi. Au kwa kuwa ni fakiri. Ukatua hukumu kwamba mtu huyu yuko hifi. Na. La. Laisa hada huwa almiyaru amama Allah. Siyo hiyo mizan anoitumia mwala haza wajal. Sikize ni mafundu shahaya kwa makini Kwa makini kabisi Kwa sababu mtume alayhi s-salatu wa salam Ana zungumza mambu ambayo leo Yana indeleya katika maisha ya manadamu ila kiyame saa Na misingihi Mu'islamu akisha ya fahamu Namna yali biyokuja katika sunna za mtume alayhi s-salatu wa salam Na katika Qur'an Atakuwa fi barri al-aman Kuna shida Walahu takua natabu وهيفو المعتبر عند الله عز وجل قاعده اولى لا علاقه للغو بما في ظاهر. نجمان مشهيري وكربي امبي نشير الرسول صلى الله عليه وسلم من هو حساب بن ثابت انا اسم حسان بن ثابت في كتابه بيت زكي من مشاهيري انا اسم هارب بن كعب الا الاحلام تزجركم عنا وانتم من الجوف الجماخير لا باس بالقومي من طول ومن عظم جسم البغالي واحلام العصافير حسام بثابت ازومومزيا خصوص watu awafania hija na hija ni kumzomumza mcho kwa kumkejeli sasa kuna watu ambao hasam bi thabit awamewatungia beti za mashairi awasifu katika beti hizi za mashairi hizi beti mbili anwani yake ni harib na ka bin ala al ahlam tasjurukum جو عنوان يا مشاهير هاي اوكي انده في ديواني حسن بن ثابت عنوان هاي المشاهير ني حارث بن كعب الا الاحلام تزجركم او اواميه هاوا وقت قبيله لا حارث بن كعب هويت حارث بن كعب هي ابن كعب مكوجه منصوب على حذف ياء النداء يعني تقديره يا حارث بن كعب حارث بن كعب الا الاحلام تزجركم yaani hivi enyi watu auambia hasambi thabit hizi akili zenu haziwezi kuwaelekeza na kuwakataza juu ya haya mnaoyafanya tazjuru kumanna na kuhusu sisi yale mambo ambayo twaambia mka wewe nyinyi mnaakili mka katazika wa antum min aljawfil jamakhiri pamoja na uh, na hiyo miili mikubwa mlionaayo jauf ni mtu ambaye au kiwiliwili ambacho ni kikubwa lakini ndani yake ni ajwaf kuna upepo hakuna kitu ndani yake ni upepo mtupu جماخير جماخين جمع جمخور جمخور وهو رجل له جسم عظيم او كبير الجسم جمخور ايدت ذلك اللغه العربيه جمخور بضم الجيم جمعه جماخير انسمع على الاحلام تزجركم عنا وانتم من الجوف الجماخير لا باس بالقوم من طول ومن عظم فلهو كما ني هم كتازيك ولا اكي لذين هذهي وزي كواpelekea مكتازيكا بس حكونه بها كولا watu ambao من طول ونا رف و من عظم ونا ميلي مكبى لكن جسم البغال ميلي ني ميلي يا بغال وله ونعمه كتي كاتيه فراسي نا طندا ميلي مكبى و احلام العصافير لكن اكله زاو ني اكله زوصفر منامجو صفر نديجي اي توaje كو كسويي يا كسغي اكله زاكسغي ميلي مكبى كما بجسمه يلي فراسي، مثلي وبندا mkubwa mwili wake. lakini aklohu aql man aql usfur. sasa wewe chukua ile akili ya ndege kisei uiweke katika mwili wa farasi. alafu uangalie natija yake itakuwa je. ndipo pale wa mwanamtu mkubwa, mwili mkubwa, jismu huazim, leho طول, lakini ma indeho aql. wala indeho tafikir. manzuu alahlam. ma yafikir salama mkhuo lighairi amechukua ile akili yake akampa mtu mgeni ile mtu pengine aliopa ni mtoto mdogo ndiye anayempeleka huko ampeleka huko yana mdogo pengine ile kijana mdogo pia na yeye pia akili hana ikawa kipofu wa muongoza tongo au tongo wa muongoza kipofu اذا هكذا يكون الامر وكati ambapo unatoa hukumu kwa mtu kwa kuangalia manwali yake au kwa kuangalia dhahiri yake haya maneno ya hasan ibn thabit mshairi mwingine aitwa kathiru azza kathiru azza jina lake hasa aitwa kathir ibn abd alrahman huyo ni mmoja katika shuaraa wa mabingo wa mashairi ambao alikuwa akiishi katika adawla au fi ahdi adawla al umawiyya bani umayya wanasema kama alivyonukulu katika shudhur maqali li kwa li kwa li shudhur al-maqali al-qali anasema aliingia huyu kathir azzam shairi kubwa katika wale mashairi ambao umebobea katika ilmu ya shi'r akaitwa kathir azzam kathir ndio jina lake kathir ibn abd al-rahman na azza ni nisba ni nisba ni niisba ni inasibishwa kwa yule msichana yule bibi aliyokuwa akimpenda kujua zamani wale mashairi walikuwa wakitunga sana mashairi ya kuasifu wanawake na sasa inabidi paka tunge mashairi mengi sana kusifu yule msichana aliyempenda kama vile امرؤ uh, القيس mashairi yake yote inajua mwanamke aliyependana naye akatunga muallaka yake uh, majnun leila akaitwa majnun leila leila ndio yule msichana aliyependana naye na hivyo hivyo mashuara wengi ndio paka akasema Mola Azza wa Jal wa shuara يتبعهم الغاوون الما ترى انهم في كل واد ييهمون وانهم يقولون ما لا يفعلون اتكسيفيه امpenzi na nini yeye kumbe mwenye hana mapenzi hata tembe moja ni maneno tu ayazungumza kwa hivyo huyu kathir hazza aikaja hii idafa ni idafa ya hazza hazza ndio yule mshtana aliyependana naye kama vile majnuun laila na wengineo wanasema aliingia wakati mwingine katika majlis ya Abdul Malik ibn Marwan aliyekuwa khalifa wakati ule Alipoingia Basi akabuliza Akamuliza huyu kathiri azamana Ante, akasema mimi ni kathiri azamana Na ilikuwa na julikana mshairi mkubwa Alipo sema mimi ndia mtuflani Yule khalifa Abdul Malik Ibn Marwan, akashanga Akamuliza ante, kathiri azamana Yani hivi yule kathiri azamana Mbaya tuwamsikia, ndiyo huwe Alikuwa ni mtu mdogo Nakin konde yana namna hiya Hakina mwili, hakina, yogo kabisa Baka yule khalifa akashanga yakan bidia muliza mara mbili mbili anti kathira azza yani haya maneno makubwa makubwa ya mashahidi na nini tu yasikia pombe hivi ni ni wewe kijiji kiji, mtu kidogo namna hii pale pale kathira azza akamtongia mashahidi akamwambia tara rajulan nahifa fatazdarihu wa fi athwabihi asadun hasuru wa mwanamtu aliyekonda kijidogo kingondeana fatazdirihu wa namdharau wa fi athwabihi lakini ndani ya kiwiliwili chake anakusudia moyo wake asadun hasuru ni simba ambaye anaitwa anaiitwa simba nini simba marara kimangalia ni mtu mdogo kabisa hana mwili hana lakini ni simba marara akiamua kufanya jambo lake analifanya haogope mtu lakini ni mtu kidogo kabisa wa yujibuka tariru tara tara tara na na utaghurishwa au utaghurika attarir ni ambaye kubwa mtu yujibuka yakhlufu dhannaka arrajul ukitahamaka juu kabisa gafla ukia kuna tokeya jambo namna hii kuna sema ah mliidhani kumbe ule mliota huna faida wani bora kabisa mliito kumbe ni upepo tu ule dhana yako iliyokuwa nao pale pale ina inabadilika ndio maana anasema yuujibu ka tariru idha idha idha tara wa yakhlufu dhannaka arrajulu at-tariru haraf anapiga mifano anasema burathut tayri atwala haa riqaban ولم تطل البوزات ولا الصقور بغاف الطير اي مع ما معنى بغاف الطير اي ضعاف الطير ndege wale madhaifu madhaifu wale ndege hawa ndege wukuruka wale madhaifu atwaluhali qaban kwayidan ndege wale na shingondef ndege ali na shingondef kwayidan ndege dhaif wa lam tatil al buzat wala suqur لكن شينغو ذا بوزات بوزاتو نيجمع باز كنا ndege inaitwa albas huyo ni ndege jare katika wale ndege wa kuwinda wakali kabisa anaitwa albas na mwingine anaitwa saqar jama yake ni suqur asema hawa ndege wawili lamtatul ai lamtatul riqabuh shingo zao sindefu angalia shingo ya saqar na angalia shingo ya bas wale eagle eagle unamjua unamjua eagle sija naitwaaje kwa lugha ya Kiswahili aitwaaje wakwahili mwewe mwio shingo au kipanga shingo yake ni kiasi gani fupi kabisa na hao leo ndege wakali kwa hivyo kule kwa ile ndege anashingo ndevu kabisa na mna kiangalia hivi aona pale mbali lakini dhaifu lakini wale ndege wale na shingo fupi ndio ndege wakali anasema bugha fu pairi atwaluha riqaban walamt tatul buzatu wala asu ضيافل اسدي اتوافانا mgeni wa pili wewe kama huamini maneno haya amwambia Abdul Malik ibn Marwan اذا لم تصدق كلامي اسكيزا mifano haya nakupa mfano wa kwanza wa ndege mfano wa pili ampa amwambia mfano wa simba amwambia ضيافل اسدي اكثر هذا ايران simba wale madhaifu madhaifu wale waliofifia fifia huenda kufa ndio ile masimba ambao wanaunguruma nguruma zote nguruma zote أصرمها اللواتي لا تثيروا أصرمها أي أقواها نsimba wale waliona nguvu kabisa al-lawati ni wale ambao la taziru ni wale ambao zairi zao ni kidogo sana angurumi ovyo ovyo si zao ya ya kakima mnai اذا رايت نيوبا ليث بارزه ها فلا تظنن ان الليث يبتسم ya kuangalia tu namna hii. Anguru mi nguru mi akitaka kufanya kazi yake anaifanya. Ajipaka si lazima mpaka anguru aseme mimi niko. Ah. Je, kama tunaelewana na mifano haya mizuri? Hai. Mifano ambayo inaingia paka kwa binadamu vile vile. Piga kelele. Eh, eh, eh. Na kuna mwingine kimya namna hii. Lakini akiamua kufanya jambo lake pale analeta uharibifu mkubwa kabisa. Na mwingine fukio lakini hakuna kitu ukija wakati wa wakati wa ukweli hai aendelee mfano mwingine asema waqad adama al ba'iru bighayri lubb la yule ba'ir mwangalia amwambia abd al malik ibn marwan mfano mwingine watatu amwambia amwangalie yule ba'ir ngamia adhum mwili wake mkubwa kabisa lakini bighayri lubb ana akili mulilem kubba wa wa bair lakini bila lib lakini haniake fa lam yastagni bil izamil bairu kwa hivyo ulemuli wake kwamba ni mkuba yule ngamia haakuwa unamfaa kwa dolote yakuduhu sabiyu بكل ارض mtoto mdogo kijana mdogo utamona ywamchukua yule baid yeye mdogo namna hii baada ya miaka 6 ukienda kule garisa wapi utawaona kwa ndogo kabisa ampeleka bair moja mawili au tatu au zaidi ukumbo kabisa yakudhu بكل ارض ampeleka huko ampeleka kule kule ninakutaka ile kile dodok dodo wayanharuhu fi turbi au ala turbi asagiru na yomkinja yomfanyia nahar hata mtoto mdogo pia aweza kumfanyia nahar ngamia ngamia kubwa mungu dem kubwa kabisa lakini haiwezi kuja mtoto mdogo akamfanyia nahar yule ngamia alikaachili namna hii akafanywa nahar ninyi mnajua kwamba ngamia anafanywa nahar imma qaima au ala rukbataiha ndio maana akasema allah aza wa jalla fi surati alhajj fa idha wajabat junubuha fakulu minha aywa kwa nini اذا wajabat junubuha kwa sababu kule nyuma alisema fadhkurus mallahi alayya sawaf na wachinja wakiwa wamepanga safu wamesimama au wamepiga a hachinjwa ng'ombe afanywe nahar kama vile mbuzi achinjwa namna ile afanywa nahar kwanza nahar ni kule kutongwa na kile kisu katika kifua chake hapo ng'amia nafanywa namna hiyo kwa hivyo hayo ile kaza hata mtoto mdogo anaweza kuifanya dogo kabisa na yule ng'amia ni mtu mkubwa kwa hivyo anasema waqad adhama al-ba'iru bighayri lubb walam yastaghni bi'iwam al-ba'iru yaquduhu sabiyyun bikulli ardin wa yanharuhu ala ala turbi asaghiru fama aydhamu arrijali lahum bizain amaliza maneno yake kumwambia abd almalik ibn marwan amwambia fama aydhamu arrijali lahum bizain kwa hivyo ule kwamba ukubwa wa mtu au mwili wake yuko hivi au amekaa namna hii si jambo ambalo ni ni jambo zuri au jambo la kulikisia hilo la anasema walakin zainuhum bikaramin wa khair uzuri wao na na na na msingi wao wa kujua nani aliye na mazingatio ni kam ni ule uzuri upole na ule wema wa mtu wa khair na mali mambo mazuri ambayo mtu anayoyafanya fikia maneno haya kwa wazi maneno ya huyu mshairi kwa hivyo ayu alikhwa hii ni kaida ya kwanza ambayo tunaipata kutoka kwa mtume aliye salatu wasalam kaida muhimu kabisa anla nahkuma biddawahir usi hukumu mtu moja kwa moja kutokana na dhahiri yake na kutokana na ile shakli yake ukamtazama huyu mtu yuko madamu amevaa hivi na amevaa hivi ah basi huyu bana huyu no, huyu yuko hivi na ukamona amevaa hivi na amevaa vile au watembea hivi ukajua ukasema huyu yuko hivi La. haya ni maana ambayo mtume alayhi salatu wasalam mara kwa mara alikuwa anajenga katika fahamu za sahaba alkiram anayajenga mana aya katika fahamu za asahabatu as al kiram saazote waizingatiye mana hii nandiyo manino ambayo tuambi wa sisi ayu alikwa tuambi wa sisi kwamba ile mazhar ya mtu isi kudanganye ile mazhar ya mtu isi kugurishe ukamwekea natija pale pale ukamwana mtu yuko hivi na moja mbini tatu atha katha, huyu mutakabir kwanini mutakabir yuko hivi ويوبا ويقول كيف؟ كوني يقول كيف؟ اننكا نفرت الى مظهري لا انغاليه المعنى هذا النمغ غني متوم عليه الصلاه والسلام انا endelea kujenga katika fahamu za masahaba wakati aliposema katika hadithi ifuatayo sikizeni maneno haya kwa makini alhadith akhrajahu alimam al-bukhari fi sahihihi min hadith sahl ibn sa'd sa'di min hadith sahl ibn sa'd al-sa'di الحديث في البخاري سكت زين من النهايه كما كان يا اخوان انا اسمع مر رجل سهل بن سعد اسامه مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكو مؤه اليتى منتو مبهه يا متوم عليه الصلاه والسلام يربانا لما لبطا فقال لرجل عنده جالس متوم عليه الصلاه والسلام akamwambia yule bwana aliyekuwa ameka naye akamuuliza ma raiyuka fi hadha raiyako nini kuhusu mtu huyo anayepita huyu bwana anayepita huyo wasemaje kuhusu yeye akasema hadha min ashrafin nas yule bwana arasa yajibu asema hadha min ashrafin nas huyu katika wale watu ambao ni watu kufu kabisa watu wako juu wallahi innahu alhariyun in khataba an yunkah bwana huyo kuna uwezekano mkubwa sana kwamba popote atakapokwenda kuposa aniyonka ataozoa huyo bwana ashraf pale watu wako juu kabisa mimi nasema masharifu katika lugha zetu ashraf na nas ndio yozas Asema aenda koyebwana kuposa apewa mtoto. Nani ankuja bwana fulani? Ah huyu bwana mpeni tu bwana. Huyu fulani yeye mjamjua huyu fulani huyu bwana. Harih in khataba anyunka wa in shafa an yushaffa. Na kokoote anapokenda kutoa shafaha kumtetea kutetea basi ule ule utetezi wake na shafaha yake pale pale inachukuliwa. Fulani bwana anasema bwana. Hatuweze kumregesha askizwa fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada bwana huyo kusema neno haya mtume wetu alayhi salatu wassalam madha saka kanyamas thumma marra rajulun akhar kija akapita bwana mwingine faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akamuliza tena kama alivyomuliza mwanzo ma ra'yuka fi hadha na huyo bwana awasemaje raia yako nini faqal yule bwana akasema hada hada رجل من فقراء المسلمين huyo bwana katika wale watu mafakiri sana maskini katika waislam inahu harijun kuna uwezekano mkubwa sana ya kwamba in khataba atakapokwenda kuposa anla ha yonkah how's it atakapokwenda pana uwezekano mkubwa sana kila anapokwenda kuposa hakuna atakayempa mtoto wake hakiki au binti yake au dada yake hakuna takidi maendaje shei wa in shafa anla yushaffa wa in shafa au wa in shafa anla yushaffa Napopote ta hapukwenda kutua Utetezi Hakuna takayompa utetezi Wala hakuna takayompa nafasi ya shafa Ati endepala haka mtete ya mtu Jamani minu nakuja Nakuja mtete ya mtu fulani Akiangaliwa hivi Mashishi, maindosha Ana kitu Nya wasa haa Chana naa yu Yule wana zima Chana naa yule wana Ana kitu Wa inu kani أن لا يسمع لقوله نهو يبانى أقول وإذا كانوا مكوب وقوامب أتكافو زموم زمنينه أقول ذاكي مسكيزة جمالي فاني نهيفي جمالي فاني نهيفي أقول ذاكي مسكيزة لكن اليموجين لو أتزموم زمن أقول أنا مالي أنا بيسة فلان ينسيمها فلان فلان يباني ينسيمها لماذا؟ لأن عنده من الأموال وعنده من الثروات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساس متوم عليه الصلاه والسلام بعد كتوء هذه الحكمه 2 كتوء هو يبانا ساس انطو نتيجه انطو حكمه ساس ما دين الاسلام ينسمعه ميسين الاسلام ينسمعه معيار الاسلام ينسمعه ميزان يا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول هذا الميزان قال صلى الله عليه وسلم تمه يت عليه الصلاه والسلام اكسم والذي نفسه بيده وفي روايه ان هذا حقيقه يحيو هuyo bana ambaye wa pili unaimona khairun min mil'il ardhi mithla hadha huyo bana wa pili aliyapita ambaye waoumesema kwamba min afqari almuslimin ambaye wewe umesema kwamba lau atakwenda kuposwa hataoozwa ambaye umesema kwamba lau atakwenda kutafuta utetezi hakuna atakayempa shafaa ambaye uliyesema kwamba lau atazungumza hakuna atakayemskimiliza lakini bwana huyu ni bora kuliko ardhi nzima ya mfano wa yule wa kwanza ardhi nzima tukuo ile mtu wa kwanza halafu ijaze ardhi nzima yote ijae basi huyu bwana ni bora kuliko hao wote khairun min mil'i al-ardi mithla hadha bora kuliko ardhi nzima yote ijae mfano wa watu kama yule wa kwanza basi huyu wa pili ni bora kuliko wale tume عليه الصلاه والسلام yusahhih al-mafhum al-bashari al-sa'id ladal insa أنا سهيهشة ولوفهام وكي بنادام وليو إنيك ونادام وألا وهو التأثر بالمظهر الذي يستجلب مراعاة النفوس أنا أفهام أمباؤ أنا أمبتانيك أنا أمبتانا نقول مندام كواثريكا نمظهر يمت وهي أيها الأخ الكريم هل نفنلشه لكوانزة na ni kaida ya kwanza ambayo mtume wetu alayhi salatu wasalam anaijenga katika fahamu zetu anaijenga katika fahamu zetu usikimbilie kutoa natija na kutoa hukumu kwa kuangalia madhari ya mtu ukamwona huyu bwana kwa sababu amevaa hivi na yuko hivi yuko hivi a huyu bwana bora kabisa huyu bwana ni mzuri kabisa huyu bwana ni bora kuliko watu huyu ni, ni salihina huyu ni taqi هو يوني ولي هو يوني هذا هذا كله هراء وهذا يعني لا قيمه له ولا ولا وزن لان المعتبره عند الله عز وجل لا علاقه له بهذا هي ني قاعده كذا يا اخوان مهم والمهم سنه سنه تفهموا بسبب له ينزلق الانسان ما دام هو تهلهذا وراء احواه يما يا هوى ذات نفسك Njuma ya hawa, za inafsi zaki. Ana iangalia ili hawa inafsi ya yaki, kusabu ni mashair insania. Ni zile hisia za kibina adamu. Una pumangalia mtu waki wa hivi, kwa hivu hukumu yake ni hivi, wa mangalia mtu waki wa hivi, kwa hivu hui hukumu yake ni hivi, mtu ume akuambia hivyo, sivyo. Walasio hiyo mizani mbele Allah azawajal. Kwa hivu akatoa fundisho hilo, na akapitisha <coughs> jambo hili katika, katika hadith hii ambayo mumizikia ya sahal ibn Saad saidi. Tumi alayhi salatu wa salam Ana ujenga huu ufahamu wa sawa katika fahamu Za muslam Imemalizika hapo? Laa, bada wajemalizika Tumi alayhi salatu wa salam Ana indelea tenambele Ana indelea kupanua huu ufahamu mpaka Hatta yatarasaka Hatha المعna Fi adhani nasa Mpaka mana hii ikai ikite katika fahamu za watu Haditha nyingine أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد والطبراني وأحمد في المسند بإسناد حسن, حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الأدب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اسكزيني حاليثهين ينقيني أبي أو كرتكفون ليشوا لنقيني أنه لو فاتح جوية هاية ما فنليشوا أنبايته من التالي وانجزية ما فنليشوا هاية من قيني أنه لو فاتح و نسمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعن صحابته جميعا احسنا حديثي ايكو كاتكا الادب المفرد للامام البخاري امام البخاري ametonga صحيح البخاري ametonga التاريخ الكبير ametonga كتابو chingina macho kinaitwa al adab al mufrad lakini tafauti صحيح البخاري na adab al mufrad ni kwamba hukmu au au mizani ya hadithi iliyoko katika صحيح البخاري si sawa sawa na mizani ya hadith alizoziweka katika adab al-mufrad zile sharti alizo ziweka bukhari hazi hakuziweka katika adab al-mufrad alizoziweka katika sahih bukhari kwa hivyo ukisoma hadith ya bukhari katika adab al-mufrad usichukule kwamba ni moja kwa moja sahih la sivyo kama sivyo kama alivyo alivotonga sahih bukhari kwa hivyo inabidi ukagua ile hadith ma darajatu hadhi hadhi ndio maana tukasema bi isnadin hasan sio kasema ah mbona umesema sahih al-bukhari halafu kasema bi isnadin hasan la ni kwa sababu akhrajahu fil adab al-mufrad ana sema kule katika adab al-mufrad ali ibn abi talib ana sema maneno yafuatayo ana sema amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam abdallah ibn mas'ud an yas'ada shajara siku moja tumeweletu alayhi salatu wasalam alikuwa amekaa pamoja na sahaba halafu akamuamrish Abdullah ibn Mas'ud mnamjua Abdullah ibn Mas'ud akamuamrish akamwambia panda juu ya ule mti fayatiehe minha bishai amlete amlete kitu kutoka kwenye mti ule kama ulikuwa ni mti wa mtende au mti gani alimuhim tumu alayhi salatu wasalam alimuamrish Abdullah ibn Mas'ud apande juu ya mti amlete kitu fankashafat saq guliake abdullah ibn mas'ud sehemu ya saq ambayo ni baina ya rukba na kadam ila sehemu inaitwa saq muundi wake ukadhihiri alipokuwa mpanda juu achafikia kule juu sasa apokuwa yapanda ule mti ule muundi wake sehemu ya mguu kule chini baina ya ya goti na sehemu ya chini ya mguu ile sehemu ikaonekana ايكا ذهير انكشفت ساقه فنظر إليها أصحابه صحابة وينزيوه وكا وكوونوا لمون لعك فضحكوا وكم شكا فنظر إليها أصحابه صحابة وينزيوه وكنا عبدالله بن مسعود waakamwangalia abdallah ibn mas'ud palaye popanda na agulake likatokeza ule muundi wake wakaanza kumcheka tome alihi salatu wasalam akawaangalia akawauliza mima tadhahakun mwa nacheka nini طبعا ya shajua wao wanacheka nini lakini hase hili ni swali la kuwakemea na ni swali la kuwasahihisha صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم جو يا ياليه ambao yamejiri anawaambia mimma tadhhaku mnacheka nini fawalladhi nafsi biyadihi kwa sababu wao kule wamecheka kwa kuona ule nguu kwa hilo wamecheka kwa mguu wake abdullah ibn mas'ud imekuja katika riwaya faadhhaku min humushati saqai faadhhaku min humushati humushati saqihi ay min diqqati saqihi wa nahafatiha kutokana na namna ile migu yake ilivyokuwa membamba alikuwa ni mtu mdogo namna yule msahuud tukisoma sira yake yule mlio yake namna alivyokuwa alikuwa ni mtu mdogo wanasema akitembea ni kama mtu alivoka ile size yake halafu alikuwa ni mtu mdogo mwimbamba dogo kabisa mlio wake mdogo sana abdullah ibn masud رضي الله عنه وارضاه فلهو ولipoona ule mguu wake namna ile walikuwa haujauona wakamcheka namna mguu wake ulivyokuwa mwembamba min humusha tisaqai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم tome akaambia mimma tabhaku manacheka nini tamaania sjua awaambia fa walladhi nafsi bi yadihi naqa kwa yule ambaye nafsi yake iko katika mikono yake la rijulu abdillahi azqalu fil mizani min uhd hu mguu wa abdullah ibn mas'ud ambao nyinyi mnauchekelea ni mzito katika mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko jbali la uhd كل كوجبالي لا احد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله waa ila ikhwa haya ndio maana ambayo tumemwalia salatu wassalam ana yajenga katika fahamo za sahaba tu ashabah alkiram na ndio maana ambayo tunapelekewa sisi waislamu tuyajue maana haya na tuyafahamu na tupate kuyatekeleza katika maisha yetu bi anna almizan amam Allah azza wajal mizan ni mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala لا علاقه له بظاهر الامور حين علاقنا مابه يظهر. انت نمنا مليwake alivyo au bila alivyo kaa au ni mzuri kiasi gani au ni maupe au ni mauti au amekonda kiasi gani au kadha au ni mdogo au ni mrefu au ni mfupi. كذلك ا امواض هيا لنا عبر بلا منيزمكو سبحانه وتعالى Na haya ndiyo maana ambayo tunaa Takiwa sisi wa islamu tuyefahamu Khususon Wakati huu ambayo kulibat fiha Al mawazini Wakati ambayo mizani zimibadilishwa leo Leo wanadamu Anahukumiwa kutoka maana na vili alibyo Anaisikilizwa leo Ni mtu ambaye anajaha Mtu aliena sulta Au mtu aliena mali Anapozungumza yuli aliena mali Aambiwa ndiye mtu anaisikilizwa Ndio mtu anayeambiwa kwamba mazungumzo maneno ya maana au mazungumzo maneno mazuri anapokuja kuzungumza mtu fakiri au mtu ambaye hana hana mbele wala hana nyuma hakuna anaye anayeshughulika naye mtu kama huyo Sio hii mizani mbele Allahu azza wa jalla Hii ni kaida ya kwanza ya ikhwan Kaida ya pili Kaida ya pili ya ikhwan inaendelea katika hadithi tume alayhi salatu wasalam anasema walakin yanzuru ila qulubikum lakini allah subhanahu wa taala anatizama mioyo yenu na hii usلوب katika lugha ya kiarabu katika lugha ya balagha inaitwa at-ta'biru bi shay'in wa iradatu ma bitakhili nikutaja kitu lakini unakusudia kile kilichomo ndani yake tume alayhi salatu wassalam hapa anasema walakin yanzuru ila qulubikum allah subhanahu wa ta'ala anatizama mioyo yenu je anatizama ile mioyo ala annaha mudghah au ala annaha kit'a laham la ha utizame moyo kama ni pande la damu la atizama moyo kile kilichomo ndani ya moyo na ni moyo au aina gani ndio anaoangalia ma Allah subhanahu wa ta'ala sehemu hiyo kwa hivyo al-maqsud bi hadhihi al-ibara imarahiyyah mtume alayhi salatu wa salam maana yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atizama kile kiliichomo ndani ya moyo iko ikhlas au hakuna ikhlas iko taqwa au hakuna taqwa na hii ndio sababu ya imam an-nawi kuiweka hadithi hii chini ya mlango ya babu ihdhari kwa kwa sababu moyo moyo muna moyo ili, ikhlas au hamna leo katika katika kawaida hata ibadat ibada vile vile ya na na kila kitu mfumo wa umegawanyika umegawanyika baina shakli ಶಕ್ وكيانغاليه مثلا عباده يا صلاه عباده يا صلاه متتغenezo juu ya mambo mawili au imesimama juu ya mambo mawili juu ya shakli na juu ya madhmud au juu ya madhhab na juu ya jawhab madhhar ya sala na shakli ya sala ni zile harakat ambazo wewe unazifanya Allahu akbar na ruku' na i'tidal au arfa thumma as-sujud thumma al-julus baina as-sajdatayn na sujud na hakala izeni shakl halafu sala ile ina madhumuni ndani yake madhumuni ndio ile roho ya sala na roho ya sala ni jambo ambalo lina linakuwa ni jambo maanawi ambalo halionekani hii ni dhahir inaonekana ile ruku yako na sujud yako na qiama yako inaonekana halafu kuna jambo lingine la dhahir ndani yake ambalo ni khushu pamoja na ikhlas pamoja na natija ya sala natija ya sala ni kwamba ile sala wewe ambayo waiswali kwa miaka 10 au sala uliokuwa ukiiswali miaka 20 au zaidi wewe kama muislamu sala ile ishakuwathiri vipi inasolata tanha anil fahsha wal munkar hii hii roho ya ya ya ya sala sala sasa sisi tushaunganisha baina shakil shakil na na au tumeshika wa shakli hijab hijab ina ina ಶಕ್ ಹಿಜಾಬ ಹಿಜಾಬ ಯ yule ನೀು wa ಕೆಲ ಅಬಾ na himaf unao feneka mwili wake wengine no wanavaa paka niqab wengine no wanavaa paka kufa zin na nyinginezo hiyo ni shakli na sahihi hijab ambayo ina shakli ina maudhumun ndani yake na maudhumun ya hijab ni kwamba kuona hijab kuona heshima baina ya mtoto yule wa kike na awe na adab katika muamala na katika maisha yake na katika mwenendo wake zasafalau utakapomona mwanamke wa islam ameiva hijabu yake vizuri kabisa ma tarakat shay'an mina min alhijab lakini hana adabu hata kidogo wala hana hishma hana adabu kabisa wala hana hishma wala hana murua wala hana haya تسي تقول اللي حجاب قاكي ني شكل ني غلاف ني كهذا هين محتوى ني مظهر هين جوهر ني شكل هين مضمون وكمونا نمتو عمي ذا مظهر نزوري يك اسلام مظهر يا سنة مظهر الاسلامي ذا كان زياكي في زوري نما ظاره yake شكلي yake لحيته مع لحيته وكذا وكذا وكذا ولله الحمد لكنه من اسوا الناس خلقا اخلاقه اخلاق شيطانيه اخلاق ذكي الشيطان هنا اخلاق هنا مروءه هنا آداب بغينا هنا تحيه aina linsijam wa aina tawaafuk wa aina almuwaama baina المظhar wal jowhar iko wapi kule kuambatana baina ya shakli na baina ya mathumuni na haya ndiyo mambo mazito na tahadiyat ambazo leo tulizo nazo katika maisha yetu Natija yake ni kwamba sisi leo ikawa, tunahukumu namna iyo. Katika maisha ya muislamo, sehemu nyingi sana, unakuta athari hii iko. Hatta baka katika masomo. Leo katika masomo, mzazi, hamu yake kubwa. Akishakonda kule skuli, ia taka awoni mtoto wake, amtokea namba wana. Awa mtoto wake, ampata dharaja ya mumtazi. au ampata e hadha matlub jayed lakinio shaki hii ni shakli kwa sababu ni ni alama ambazo zinaandikwa juu ya karatasi ni daraja ambazo zinaandikwa juu ya karatasi hii ni shakliyat ma huwa almazmun ma huwa aljawhar ma huwa almuhtawa muhtawa ni komba ile elimu ambayo mtoto wako unayosoma atakayotakiwa iwe inaafari katika suluki yake yatakiwa kuwa inanatija katika mwenendo wake na katika maisha ya mtoto wako ushawahi wewe kujuliza siku moja mtoto wango amesoma miaka kumi au miaka kumi na tano lakini anamambadiliko gane katika tabia hii ilimu wanawe soma ilionfanya katokea number one au ilionfanya kapata ee kumna sita ime msaidia kujenga vipi tabia yake ikawa tabia yake ni ya kislamu kisawa sawa akasmama katika murua Haka smama katika akhlak, Haka smama katika suluk. Tushawai kujuliza swala hili? La, kwa sababu tumeghurika Na tumetekwa na Vawahir al-umur. Hivyo hivyo katika biashara, Hivyo hivyo kwetu nyumbani, Hivyo hivyo katika muamala zetu, Na mambo mengine mengi. Kwa hivyo hadithi hia yu alikwa, Ni msingi mkubwa kwa muislamu leo. Maneno machache? ya isa boy nimane ambao uweze kuyamaliza katika vidole vyako inna allaha la yanduru ila ajsabikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum mane na machach lakini ni mazito inaahitajia muislamu kuyafahamu ile ayetekeleza la yanala allaha luhumha wala dimahuha walakin yanalu madha attaqwa Allah Subhanahu wa ta'ala nakufundisha katika sura ya al-hajj. Izilehamalizia ni za kuchinja na kumwaga damu. Zile hazimfikii Mola hazi wa jal. Inayomfikia ni ile taqwa na kule kumwogopa na kile kichwa cha kuwa nacho na na kutekeleza amri zake Allah Subhanahu wa ta'ala na kukatazika na makatazo yake. Kumalizia maneno haya ya ikhwa yamebakia maneno mafupi kitamalizia. Aa انا اسمع من اخوانه العلامه المحدث الشيخ محمد بن ناصر ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى انا اسمع في تعليقاته على رياض الصالحين في كتابه هذا هو انسم وردت زياده عند مسلم ايمكوجا زياده في صحيح مسلم الذي انسم واعمالكم زياده هي Imamu Nawawi hapo hapo hakuweka katika hadithi hii lakini katika kitabu cha sahihi muslim imam muslim amepokea hadithi hii kwa riwaya nyingine yake na ameweka ziada ya walakin yanzuru ila qulubukum wa a'malikum ikaongezeka neno a'malikum halafu akasema maneno yafuatayo anasema wahadhi hi ziada na ziada hii hamatun jidda ni ziada ambayo ni muhimu muhimu sana li'annahu bidunha kwa sababu bila ya ziada hii fahiman nasul haditha fahman khati'a imepelekea wa watu wakaifahamu hadithi hii ufahamu wa makosa fa itha ma umiru kwa sababu au ikawapelekea ya kwamba pale wakati watakapoamrishwa wa bi al awamir at taklifiyah al shar'iyah watakapoambiwa na kupewa zile awamir shar'iyah kuna baadhi ya watu ambao anasema sikizeni maneno haya yake mwanachoni huyu kwa makini anasema hadithi hii aliyotaja imamu an-Nawawi ukisoma katika riyadu salihin utaiona kwa imekomea hapo lakini ukirudi katika sahih Muslim utaikuta hadithihi chini ya mlango huu huu tunaoitaja imekuja kwa riwaya nyingine pamoja na ziada ya tamkola wa amwa liko waa amaliku wa, wa amalikum afwan ahsan na amalizeno anasema hii ziada ni ziada muhimu kwa sababu bila ya kuwekwa kwa ziada hii baadhi ya watu wamefahamu hadithi hii ufahamu wa makosa ikawapelekea kwamba pale watakapoamrishwa na kuelezwa kwamba sheria ya Kiislamu na dini ya Kiislamu na Qur'ani na Sunna imeoamrisha kadhaa na kadhaa na kadhaa wao wanakana na wanakataa na umda yao ni kwamba imani iko wapi katika moyo Saba mtume haja sema, mnyezi mungu angalia nini? Allah subhanu wa ta'ala angalia moyo Tasa wawo hawa kuangalia kwamba hii hadithi Imekuja katika riwaya nyingine pamoja na ziyadaya Wa a'malikum Ambayo inafafanua hayamanenu ambayo Baadhi ya watu wa mehe ya fahamu kwa makosa Wakadhani ya kwamba mwishu wa maninu haya ya mtume Alai suratu salamu ni moyo Ikaisha hapo Na ukweli ni kwamba hadithi hii haiku malizika hapo Diyo mana anasema maninohaya? No, anasema wa yahtajuna ala azamihim bihada lhadith. Na kwa kwa madaiya wa hayo ya urongo au ya makosa, wana atole ya hoja kwa hadithi kama hii. Huku wa kisa hao kwamba hadithi hii, imekuja katika riwaya nyingine kwa ziyada hii ya aamani. Walhakika, na ukweli ni kwamba. لا تصلح القلوب ميويو حيويزي كوسيماما ناكويماريكا كساوساوا kama wanavodai wao min ghayri salahi al-a'mal bila a'mal kuwa zimeimarika sawa sawa wala salahun lil-a'mal na vile vile vitendo haviwezi kuimarika vikawa vikosawa sawa min ghayri salahi al-qulub bila ya miyoyo kuwa imeimarika wabayan wadhalik na ufafanuzi wa maneno haya ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نيالي مانينو اليوكتو كمانا نمتو موعتو عليه صلاة والسلام فيما رواه البخاري عن النعمان ابن بشير نيالي مانينو ألوي أبوكية إمام البخاري كتوك وصحابة النعمان ابن بشير ميشو مانينو ياكي أنبا يومونزواكي الحلاء إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن ميشو مانينو هاي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا على إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله اذا فسدت يا كهربيكا امليوت مهمهربيكا وكتتغنيهe pande hilo la damu likitengenea na mwili wote utakuwa metengenea ala wahia wa hia alqalb fa hivyo ayu ayu alikhwa maana manihaya na hukmu kumalizia na natija ya maneno haya نيكمبا مويو بيكي yake لا يستقل بذاته هاو بكي بيكي yake مويو بسبب عقيده يا مسلمنا عقيده يا مؤمن انيكمبا ايمان ايمان ني قول و قول وعمل واعتقاد قول باللسان وايمان وعمل بالجنان وعمل بالبالجوارح وإيمان بالجنان أو بالجنان ني قول باللسان ني يلي ما نني نتمكا بقولي هي ني إيمان سيهمو يا كوانت سيهمو يا بيلي ني عمل بالجوارح ني فيله vitendo ambavo na vitekeleza na jambo la tatu ni imanun bi al ja al iman ni imani ambayo istaqarra fil qalb au istaqarra bil janan Ni ambayo imekita na ime, ime imarika katika moyo Na hizi sehemu tatu Kile moja wapo katika sehemu hizi La ya tajaza wa la ya tabaafu anil akhar Moja huwezi kuitoa katika sehemu hizi Ukasema hii moja ya weza kutoka Zikabaki ya mbili Au mbili ya weza kutoka ya kabaki ya moja Na Hakuna tabaiv Wala hakuna tajazu Zote hizi Kuluha tukamilu baabuha baabaa Kile moja inaikamilisha nyingine na uwezo kusema kwamba imani imekamilika mpaka yakamilike na yatimie maneno haya matatu na hii ndio iman na mu'taqad ya ahli sunnah wal jamaa wale walio khalif maneno haya kwa mfano firqa au taifa wanaoitwa ta'ifat al irja au wanaoitwa ta'ifat ya murji'ah wakasema au akhraju al amala min musamma al iman amal wakaitwa katika iman ووكسم لا يضر مع المعصيه ذنب او لا يضر مع المعصيه ايمان ما داموا هي نا بعمل ايمان بس كفى المعصيه الايمان هي حيويز كذوريكا او وكسمه كما عمل سي سهامو في الاعمان هذه ني معتقادات غير اعتقاد اهل السنه والجماعه وات كنا طائفه يا وحده اللي انيتوا مرجئه مرجئه يعني اصحاب الارجاء ارجاء اما بمعنى التاخير katika katika ಕಟ ಕಮಲ ಐಮಾನ katika ದಿನ Kwa hivu wale watu wanaudai Awa wanaosema Ya kwamba imani iko hapa Weo wakimambia mambo ya sala Wakimambia mwanamiki wa kislamu leo Naweza kumambia mambo ya hijab Yuko bibimoja liwambia mambo ya hijab Kijana moja wa kislamu alifat li Asema limona moja, Kamona hana hijab Nikena nikamweleza nikamambia hava ya hijab sasao Haka sema imani iko hapa katika moyo Imani iko hapa Sasa huja yake ya nasema Asema angalia hawa na ufaya hijab anova angalia wao wao wanafanya uzinifu anafanya nini mimi sifanyi uzinifu hiyo ni kawa ni hoja yake kwa hivyo haya maneno maneno ya batil na hoja anaoitoa vile vile ni hoja hoja ya batil kwa hivyo aywan ikhwa la budda min atalazumi baina alimani wa baina alamal na haya ndio maneno ambayo mtume wetu aleyhi salatu wasalamu hapa anayatolea anayatolea hujja hapa kuna swala moja katika ndugu zetu anauliza kauli ya umar ibn khattab anasema mtu huhukumiwe kwa kwa dhahiri yake haya maneno ali ya umar bin khattab nini hukumu yake au tutayapeleka vipi maneno haya pamoja na haya maneno tuloyataja inshallah tutakuja kuyafafanua maneno haya inshallah taala katika kikao kinachokuja kueleza kwamba umar bin khattab alikusudia nini kwa maneno haya aliposema kwamba lana adhahir wa wajae lu au au anaatruko al-zahir al-batinah lillah azza wa jalla sizituhukumu kwa zahir amma batin ni mwelezi mungu subhanahu wa taala hatuingi katika batin yaani anakusudia umar bin khattab hatumhukumu mtu kwa moyo wake ndani amekusudia nini tukasema huyu mtu jambo hili amekusudia ndani yake ikhlas au akokusudia ikhlas aliokusudia taa au la hatuwezi kufika huko sababu mwanadamu hawezi kuhukumu juu ya juu ya mambo kama ha إن شاء الله من يزمكوا سبحانه وتعالى كتوبة وساء اشتقجك يزممزة من بهايا إن شاء الله في درس لاحق جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وصلى الله وصلى الله وبرك على نبينا محمد وآله أجمعين